فلا تعجب بكمالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعرضهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله لمنكم وما هم منكم ولكن هم قوم يفرقون لو يجدون ملجان أو مغارات أو مدخلا, أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخرون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله وسيوتن الله من فضله ورسوله إن من الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله في سبيل الله وابن السبيل فريبطا من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قلؤذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يُؤْمِنُ بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين اعملوا منكم والذين يؤذن رسول الله لهم عذاب أليم